بوك تو سيم ديسات أدين واحد وسبعون واحد وسبعون نيچه إرادة شيء إرادة вы جادаете ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ جدائتي زغولات هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم هل تريدون أن تلعبوا كره قدم جدائتي هل تريدون ان تزوروا اصدقاء هل تريدون ان تزوروا اصدقاء يريد يريد Я не хачу позна приходзіць. لا اريد ان اتي متاخيرا. Я не хачу туды ісці. لا اريد ان اذهب الى هناك. Я хочу пайсці дадому. Уриду ан ان اذهب الى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت يش زستدمة أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت يجد زستتساد أريد أنتكون أن لوحدي أريد أنتكون لوحدي تخوجش زستستت هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ تي هوتش شتوت بايستي هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد ان تاكل هنا؟ تي هوتش سبات ستوت هل تريد ان تنام هنا؟ هل تريد ان هنا؟ وي هوتشي زاترا هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا وج زستتدزوترة هل تريد أن طبقى حتى غد؟ هل تريد أن طبقى حتى غدا؟ يالاتونك تلكزوترة هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ хочется на дискотеку. اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ хочется в кино. اتريدون, أتريدون السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ хочется أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟